والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميدوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا وَلَا حُزْنٌ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِنِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا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 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا